اليوم عيد الله الكبير اليوم عيد الله الكبير طلق جروحك يا قلبي يا آه, آه, آه, آه, آه, آه, اه طلق جروحك يا قلبي قل اعلمنا فيه اصحى جبل الشمات اليوم عيد الله الكبير اليوم عيد الله عيد الله الكبير اليوم عيد الله الكبير لك فك ما اظن يملك ضمير واللومك ما اظن يملك ضمير عمرك بطور الحزن يا ما قضيت اي والله عمرك بطور الحزن يا ما قضيت اقصار لو من حزنك اللي قالت دي اليوم مو الحزن خايب يا قلبي الدنيا متروسه فرح وانت بزهير الدنيا متروسه فرح وانت بزهير فرح ليوم عيد اليوم كل شي بهالزمن يذهو جديد اليوم للقاع السمة تودي بريد اليوم زي حلم استحاور قص يا قلبي وخلي يصير اش ما يصير اليوم عيد الله الكبير اليوم فرح شبه هالزمن يزهو جديد اليوم للقاع السمة توديه بري اليوم زي حلم استحاور يا قلبي وخلي يصير اش ما يصير اليوم عيد الله الكبير اليوم عيد الله الكبير يا يوم عيد, عيد, عيد وهن دربين بحياتك يا قلب وانت تستحي وما يصير جد مك بدربين يا قلبي يصير درب واحد اي والله درب واحد صف نيتك واعتني وقرر المصير لا تحير درب عنوان الجنان ودرب عنوان السعير لا تحير اش ما يطول الزمن عمرك بي قصير ويال تريد اليوم تسالنا شجانه وليش قلب الشيعي بالفرحه يطير اليوم بسمه الكليتين اليوم خبز الكل فقير اليوم كمل ديننا المولى القدير يا مدير اليوم تمت النعمه وبلغ الهادي البشير وارسل المعبود امره والامر كلش خطير والنصب كرسي الولايه اي والله والنصب كرسي الولايه وياه على الكرسي يصين بلغ الامه يا طاه يا اللغ الامه يا طه بأمر رب الكون ابو الحسن يتنصب امين يا يوم عيد الله يا اهل الحب للولايا يا اهل هذا الوزير نصب ليام الصمد نصب البار الخبي نصب ليام الصمد نصب البار الخبي نصب يا رف صفاته وربك بخلق بسيط وربك بخلق بخيل يا